يؤخذ لو كن تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإنني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصحابهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتين تَضَجُّونَ لِلَّهِ وَقَارَعُونَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَبْتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ ويخرجكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسروا ومكروا مكراكم بارا وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تذرن ودوا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وَقَدَّ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَةَ لِمُغْرِقُو فَأُدَخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ أَهْمَ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 ولبيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا